Siratul lathina annamta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 وجعلنا نوما سباتا، وجعلنا الليل رباسا، وجعلنا نهارا عاشا، وبنىينا فمطا سبعا شدادة، وجعلنا سراجا وهاجا، وأنزلنا من المصيرات لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميطاتا يوم ينفخ في الصور فتأتنا فواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين ما آبا لابثين فيها أحقابا لا يذعون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاع وفاقا إنهم كانوا لا يرجعن حسابا وكذبوا بآياتنا كتابا وكل شيء أحصلناه كتابا فذروا فلن إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق رعنابا وكواعدات رابا وكأسا اندهاقا لا يسندن له الرحمن وقال صوابا ذلك فمن شاء اتخذ رَبِّهِ ربه ما فات إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا